يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتن طالب قاسرين بل الله مولاكم وهو خير ناصر سنلقي في ظلام بالذين كفروا الرحب بما, بما أشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا فمأواهم ما هو بكس مثوى الظالمين ولقد صدقتم الله أعدهم إذ تحسوا لهم بإذنه حتى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 يُسْعِرُونَ وَلَا تَلُومُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتٍ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي آخِرَاتٍ فَأَثَابَكُم رَبِّي بِغَمٍّ بَغْمٍ لكي, لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ